الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى لو أنا كان شرحك شرح الشبهات قشتنا قول الشيخ محمد يكري عبد الوهاب كافر منه فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل أم مقطع عبارة الشيخ ه تابلوی مقطعی چی زور زور عظیم تجیشتنی و تجیشتنی لسر زور کس ه تابلوی صعبنا راحت وگرنه باید پیوسته اگر داریم لشرح کردیم کلام شخا بگرینه و بله شخوی رسائل کانی و چی لوباره و تو و شرح کردیم نم عبارت للاي اولاد احفاد شيخو ولا لا علماء دعوي نجديو دونك براستي المساله مساليك زور قرصه ايا انسان اجر نزان به بامور الشرك وتوحيد ايا حج عذرك هي يا نيتي ايا اوكسي بك شركوا ابي بمشرك يا نابي بمشرك اما لا امر يمدا براستي مساليك زور غوريه خلقت يا ابوتا شان فرقهك بشيوي لما سالك سأك ولا بيست انسان ما علم النبي قسيلك ونك وبقريته ولا علماء بو شرحكدين ام جربا بتعن بتيبتي ام عبارتانا كيتبي شو جاري واحده تمشى كي شارحي كشف شبهات او كسانك شرح كان بجوي او بوچوني كيت عبارتك كي الشيخ شرحك او ايارين تو پیوسته لسرمانو کوتمان بگریم و بله کلامش خیلی لکتب را سعی لکانیه که انشالله الله داده تو با این خواب تفصیل. لونیت شن درسی لسر آموزو عبورن اگر چی امر رو تنها شرح شخ فوزان شرح کنی انشالله لسری که ایج ملخصی بابت ایات دستمان انشالله با تیارو بالام زور رویشتنی ایج یا گیشتنی ایج چون که ام مسئله آية كسيق أجر جاهل بي بي بلا زان بين بلاء إله إلا الله وبأ أمور إيمان آية أو كسا كب جهالتها وأكية تناو شرك آية أبي أبي بي بطير مشتique يابي ناو تري مشتique لهما كانت اخوات تعذيب يا لا سر او شركه ككوتو تناوي كناي زانيه ايا تعذيبنا يا حتا كوبينا وتري يعني لراتو ان قزك بن شويه بزور بسن شرحكين بلين بوچوني شيخ وايا كلام ديني اسلام تيجيش تولا ايته كان ولا حديث كان ولا كلام علماء شرح التوحيد ايمانا او هابوكا كركاسيك بكويته امور الشرك يابون من بلا يا رسول الله والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم ياخذ بلين ياخذ نزل بو غير حي تعالى بك ياخد هر جار عبادتك لعبادتك كان بك بو غير تعالى شريك ترى آية بمجرد او اي أو كابره ابي بمشرك يا نابي بمشرك اما نقطتين وكبوب مشركيش ايه او كسلسار او شركه لله خوات تعذيب ادري اجر شي بيشينو بيا تعذيب نادر كواتا بابي كان ددو بشا كان الاين بله أو كسه ابي مشرك چونك الانسان لدوك زياتر يا موحده يا كاسك اجر اجر بيتو موحد نبو مشرك اجر مشد نبو أجر كسى جوتي رسول الله بيبلين امكسى كسى, كسي نزل بلين اشاكي اميلي ايمانو اشاكي كتابو سولدالالالد سريكا او اشابكا نحرنا لا لا لا لا لا لا لا مسلمين نية هات حالتها أم شخصة خويتباره تعالى عزلكي بودا أناكوا عذابين على سر أو شركي بلى آية معنيها خوي تعالى فلم يوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أتكلم التعذيب هيسك سجناء حتىكو في غمار بوننيرين تيب جانة كتجييش عنا دكت أو كاتا او كأنت شيء كذي تعزي بدره بلام آه ناي مشتكي اللي نا مشتكي اللي نا أبي توا أو كسام مشتكيه بلام تعزيبنا حقي أي أجر دعوي حقي بينا جيش طالن لروج قيامته أخوام تحيانكه لضمني ألي فترة حسابي أكاه كأنا حقي بينا كواتا ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى او يكون هناك اشياء اخرى او يكون هناك اشياء اخرى او يكون هناك او يكون هناك اشياء او يكون هناك اشياء او او او او نا أجانا القرآن نلا إسلام نلا نلا حديث نلا دين إسلام حتى عربنا زانا أما أنا بارستن، برد, برد تماشاك أم مسلمة يأخذ مشركة. حتى <تصفيق> بينا و تعالى لقرآن فرمت يوما كنا معذبين حتى نبعث رسوله كما تعالى اياتك بجوان تبقى لكي زور هلت يجيشني اياتك اياتك نالي خلق بكافر دانان ان حتى بي غمر دانان تعذيب يا ناايا ان غمر ننيري او كسيك شرق او مشريكا جا اگر بي غيشت بقصيناك او تعذيب دريل السري او قام حجكرا لسري اما بنسبة أصل المسألة كوا جاء استين شرح الشيخ جبو أم مسألة وكمان شاء الله للدرس كان يدها توشها بتفصيل لم بابته وبشان النقاط بس كإن شاء الله شغلة فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لساني أجتو وزاني إنسان بيكلمك لزمني يتدربيك كفر به وهو وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل يعني وامقصيها ك جاهل بمعنى اقصى كإخوة نازانة كتي لها ما كاتشاهج عزريك النية جاهل نابع بعزر بوي بيبلي وله جاهل بقصي قصي نيزاني وحكمكي بصرا تطبيق يعني من وقع في الشرك وقع الشرك عليه شيخ فوزان عليه قد يقول الإنسان كلمة من الكفر تحبط عمله كله جاء إنسان كلمية قال إلى كفر هم عملكي خواهي قورا لنا بأباو هج أجربا داشتناته أو كسبب كافر كالرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان همو حديثي كابرائي شي متقيل قال كابرائي شي تاوانبار تاوان بارك هر تاوان يكرت كابره متقيهك كابره مسلمانك كالا بيش جادة في غمر ربو عليه الصلاة والسلام ومتيه موبوه على بكابره هرود مك مك مك تارج ليتو ربوتي والله خالف لان خالد خوشنا فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألا علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك او چیسونه خواهم الله فلان کس خونج نبم، و الله ملله خوش بوم، از عملیت هم همه حبوت بکرد، همه عملکردیم پوچال کرد دوا یا جهنم. امکان برای کام خسیکرت، دکات کام خسیکرت، یعنی نه پرسی لق سا کی خوی، لق سا جور جور نیا، البهای خسیک و کجی پی نیا چیله بسرعت، توشی شغل كلمة واحدة تجرأ فيها على الله وأراد أن يمنع الله أن يغفر لهذا المذنب كلمائك بجرأتي كت كبيلة كخالف لانكس خوجنابة أو بخائط على تي فالله جل وعلا أحبط عمله وغضب عليه خائج ورحبط عملك أدولي تربو والإنسان قد يتكلم بمثل هذه الكلمة ونحوها يعني أستب تماشاك أما بس النمني والنمني كمان بوين على إنسان جاره يتكلم بمثل هذه الكلمة ونحوها فيخرج من دين الإسلام كلمة قال يا بهمان وكو ينئوك لما نتما شاكي وهو يولدي الإسلام درس يتداروه بكلمة نمناهن يتوشيخ فالذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبوا بطونا وأكذب ألسونا وأجبنوا عند اللقاء يزعمون أنهم قالوها من باب المزح ويقطعون بها الطريقة بزعمهم قال الله فيهم قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم باسي هاتنا وي صحابة ما لقل بيغامر أبوكا صلى الله عليه وآله وسلم كاتيك لجيهات قرانوا أوبو مجموعية قلوان لرقيا كوتنا سبعة كردنو وتيان بيغامرور صحابة كان ما نوايته بيشتاو كساني كان هرسكي خوان زل كانو هردروا وكا وزوزه دروزنوا كسانى كن لكاتي الشهر على قول برا بركانا ترسنوكنو أمجرق ساني أكرت أشيانود أملة حالتي سبعتو جموب ياكنينا أماكر دم مقصد ما النوى لضلونها تودربس كلمية جبوا اليوم ساني أنا راسي بيا غمارو صحابك صلى الله عليه وسلم خويت على آيات نار دخوانا فرموا قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزي وانتوا قلوا بآياتكاني وببيغماري خوا إيوى قالتوا قماء كانوا إيوى قشماري أكانوا إيوى سبعد كان لا تعتذروا قد كافرتم بعد إيمانكم إيوهيج عزر الشيخ دل على أنهم مؤمنون في الأول لما دلالتك على آية تكاك على قد كفرتم بعد إيمانكم كمؤمنون لدوهبهي أو كافرون فلما قالوا هذه الكلمة كفروا والعياذ بالله ككلمة كانت بي كافرون أمر بني الزوركس فناغرين بخوا كفر كابا كيف يخوي بي أكني جنات قشمري كابا دين. تشملیه که بناوی جو بر رو جو با با بشکانی دین و با جوراب و بچوکی دین که این شکل نهایی و کان اواه هرکسی شتی پی آخوش به که غمره نبیت اسلامی است زایپ کایانیان آوکسپی کافر بیه اگر خوشی انجامی با كلمة أبوهيوه بيكافربون مع أنهم يقولونها من باب المزح واللعب. يعني ناود أما بقصدي وتمانة ناود لذوقي أما أمام أن وتوه بل كل لا لا لا بيكانين وسبعته رجما عن الرجوب هو أم قصان وحزمك قش مليار كين للرقة. بلى مخويت على أميل يقبل لك كافري كدن. بيا أمن من يعنيه نايو الشغلة سر أو أما قرن من نبيانينا لا سر مسألة وكل بيشاباس ماكرت بتعبتي أموري إيماني أوش تاني هر کسی اگر بیاد تو قصاب نیشد، بر رنجو، با زکات و باحات، اما نشده که دیارن، هیچ کسی اگر و بیه که امان دین، هر ما نبلا، با مجرد قصابی و چ جای قصه بخو په پیغمبري خو په دين کوي او کوي استاب ستدا خوکا زوربي زوري اواني کوا بناوي سلفيت وقسا كن النده کبرا کا جاهله جوني بخو او جاهل ا اي او اخوا پش تو علي يم کس كافر نا كن مقر خو پیغمبري خو کافری کړ د اي خو خو پیغمبري خو کافر کړ دو خو ته علي قران فرمي فرميتي قد كفرتم بعد ايمانكم بله، من تو چی دت آبلي علماء فرموند که تو کافرینه کی؟ اگر او کسی جن مپیا غماری تو کافرینه خود کافری، خود کافری خود. یعنی اگر تو کسی کافر نکی کجینی با تو خود کافره بی. ملمی کافری، المشرکینه، و شکافی کفری، مصاحمه دب و فقط کفر، اجماعی اهل علم لسان. و هر کسی مشکو کافر کافر نکه بو خوی کافر می. تا بی من لتكفیر لب کافر کردن نده. لو بابابك كفر كافره ابي بابي باب كفر مسلمان ابي مسلمان كافر كردن أو أو أو أو أو كافر ايش مسلمان كافر فاحشهك وغناحك ودزيك وزنايك ودروك توب لي كافر لو بترس او كافر نابي او معصيهك بس كافه كفرك شركه القران والاحاديث والدين الاسلامي نقد الاخوه والعياذ بالله اما القران شاد للمان الاحاديث شاد للمان اجماع قول اهل عيش ما بني كافر بلكو كسان بالكوا انا وي كافر ايش انك كما شاك الله وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشتكون. قالوا يقصي كوازنة الأخوين زيجكات وكسبي كافر بعه. هل كان لكاتي آنو ما نعبدم إلا يقربونا إلى الله زلفعه مقصدي أن تسبوا. قالوا يحسبون أنهم يحسنون الصنعة خوان قصد كفر أن نبوا. كافر بي. هذا داري هو نقطة بنظر مهمة يعني كابراه داوا لا تمنات عزاب قال لود يغوث يعوق سواع النصر قال ملايكة قال عيساب بحسابي خوي لا بروي أمانا صالحا لا بروي بحسابي عن شفاعيان لا لا إخوة الرواة بوأيد وعوق قال ما هستكية تكشبي كافر أبي خايف غرب كافري كردن وبهما شوش لأمتي ما أوهي الصالحين أمتي ما بأسكا چه فرقه قيبلي يا ودو يا غوثو يا عوقو سواحو نصر يا عبد القادر يا عمرو يا فر يا زيد يا فلان يا فلان چه فرقه يا چه فرقه يا بلي يا عيسى بي كافر ببي بلي يا محمد بي كافر نبي نخير بهم يكافر ببي زلي رجالة كابراء واحد كابين جبيته والإخوة الله كما ظن المشتكون لا يقول كلمة الكفر وهو يظن أنها تقربه إلى مثل ما يقول المشتكون كلماي قال الله كلماي كفر وازان نزقه كاتو حرقو المشتك قال أنا ما نعبدهم إلا اللي يقربونا الله يزول فأمنا بارستين بوكو لخومن نزقة كانوا إما أن كانوا بوسائل خومن هؤلاء شفاعون عند الله أما نتكلم عن الله الإخوة تعالى الشيخ محمد كور عبد الوهاب التي خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلها فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله ما الله كاتك اخوا امت فيلك الهامي ام علمك كاخوا بوس القوم موسى ام الجرايه لكاتك اكचने صالح بعلم بن هاتم بغامرك اخوانتي ام لك يا ابو كاتك لدستي فرعون رزقادي ام لبح شنو اوبر القوم كامبيني دانا كاوان او و کوئ او بومان دروز که اما خوای ام او آمتنه ام آما اما این کرد با چی؟ آنو دیما راست خوای امی دروز کرد و او می عبادت یش بود سر رئورت چی او آن شتک ماو دروز که ام جوکو او آن عبادت کن نه او آن بلاو چی بی؟ یعنی بتکانی آن بلاو او بی خالق رازق بیو مدبر بینا یا بتکانی آن بلاو الهی حق بی آنو ما نکاته ولی اخوا او ادا قالتي يجعل لنا الهناي بر باله هم يك دوهم بيغمر موساتشي ودلقاتك اوان اوانكرت بيغمر مسردي لك ردي يا نوا لو الكوا او ايوا يللق بربر بعظمه اخويا غورا لا پرستنيان ناب هيش كي لا هاتني شريعه بيغمر بواسطه لا هاتني شريعات بيغمرك لا بيني ام ولا بيني او اماناتي بس لقرانا ويعملي إما بوخويت على نابي يشتغل بينها هبه بي. نصنا نبتنا أرى أبو توني رجالنا أحكامي وضعي نا شرائع بشر نابي يشتغلها به أبيت النهب شريعة دكين خوا رأسا بوخويت على شيء بقرايني نوا ألف حين إذن يعظك مخوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وامثالي أجرت أمتي جيشت أو كاتب راستي رزجار ابي وترسيجي زورد لأني شاء لو يكوا رزجارد دو هي اوتر سو رزگار ابي لويني او جوره شركو لويني او جوره بتبرستيو او جوره واسته دانانه بو خوي تبارو تعال الشيخ غله شيخ صالح قالوا موسى هم بنو اسرائيل هودا نازلك قوم موسى بنو اسرائيل واتاولد كان يعقوب الذين امنوا بموسى كيمانيا بموسى هنا خرجوا معه من مصر حيث ومره الله ان يخرج بهم فرار من فرعون امرك لدس فرعون درشن مصر بجيب يلان برون، فخفي عليهم هذا الأمر مع أنهم علماء. أمشت ليش شارا إجعلنا إلها كما لهم آلها، بس شويك لشويك. أنت ماشاءنا كده كشتك غريب، يعني شتك قرزنها مو بلا يعني هو. هالوا بس اللي قاية قلتي أنتم شتك أوها ما بذكر بأخو البنط اللي قاية بفلسطين، يعني أوها الأخوان نزق ببينها. لك أنت كعلماء شيء أنت يا صلاح وتقوا، وخرجوا مع موسى مقاطعين لفرعون وقومي أو فرعون ينفجر زمان أو, أو طاغوتان بيجهز. لأن إما بس إيمانا بأخوي موسى هي كتيل ولا شو بنيا كوننا وشتك فلما أتوا على قومي يعكفون على أصنام لهم كهاتن بلا أوقهم أوقهم يانبينيك وكان صلمك كان داتشيب ويانبرست عبادة بوهي أوان وعبادة بخواك يعني أوان يانكذبوا بوصلة بين أخوان علي تقليدهم في ذلك ويستيان أمان بكنا وطلبوا من موسى طلب بوكا. طلب, طلب فقالوا اجعل لنا كما لهم آلهة. كما لهم آلهة. توقوا اوان سير كلمة إله أو إلهها بوديابن إله بخوي يعني معبود يعني برسراو يعني أو تو عبادتي بواك خوات على كأوينا وابإله لبا أوان داوي أو إله ينكر دوا بالفعل تو هرشت بك أي بواصلة لبين خوات وخوا ماي إلهي بسرا منطبق به جتوم بستد بيام بستد نبه فأنكر عليهم موسى هذه المقالة وأخبرهم أن عمل هؤلاء القوم شرك بالله يا غمار موسى أما الشركة أمنابه فاظر كيف خفي علم هذا الأمر مما يدل على خطورة الجهل بالتوحيد. أعمل قال موسى يا بن لا قال يا غمار كابن أمشت عليه شاراياه بعجاب لي أمد لا لا كأنا سرتي إنسان كجاهل بحقّة التوحيد زر خطر برأسي وعدم معرفة حقّة الشرك مما يسبب أن الإنسانة قد يقول الكلمه التي تقتضي الكفر والخروج من الدين وهو لا يدري كالتها او اجينتو شتيق علي كشركه بخوشد نازاني كوتي تناو شركه كوا ولا يخلصك من هذا وامثاله إلا العلم النافع المشتتر زكارناك إلا ابي علم نافع علم نافع بتلك كتاب السنه الذي به تعرف التوحيد من الشرك وتحذر به من القول او الفعل اللذين يطعانك في الشرك من حيث لا تدري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 حتى موحد كان بنا سلفي كان يجم قصياء كان أجا إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفرة لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقوله ويفعل أو يكفر يقبله يا كفر يقبك كافر نابه أتاب بدل اعتقادي او كفر او أو أبي أو أبي او اعتقادي أو قوليها بإنجا كافر به يعني قصق قرايا وبشو بودل أموانيات شو كو كفر شو إيمان بليتيلا اعتقاده وقوله عمل كفرش بليتيلا اعتقاده وقول عمل يعني باعتقاد كافر بي قال مخالف باقاع اعتقادي الصحيح هل بقول هل وهاب فعليش هل يق لما نكفر سربخون تشير اشارت بو النقطه علما او قصابه الله او كسانيه ام قصيحه كان وجاء الزور ودياب بن زور بناوي ديني صحيح وبناوي سلفيته وبناي موحدينه وبناي توحيده ام قصان ام بوكن بحساب اخوان راك الذي ولا يا مدرسين كافر كي. أخوة ما أم كافر أو أخوة أو كافر كت الله عليه وليه وسلم لقاعد الله لظلماناتو تدروا عزلك يا الله واضح لا تعتذروا بوتي لا تعتذر شو اعتذاري أنا كبر يعني بدل ما نوتوا مجرد وبمجرد أبي وريابي. یا خودشته چی که من بو بازکا که برای است که اما نقطهایی که زور مهمه لراش شق بازی که اما نقاطیه بیتیان لواک اما تقدیس شیوخ نکن علمايان من رئز لاجرین بلام خوانین بیان فارسی بن بلن قول که اونها می صوابا معصوم نلا غلط امروز زور لخ خلق کان اکونه آوشتواها عالم مثلا لقرا رئز و حرمت ما وی او غلطی کردوها او خطاایی کردوها قول که راز نیا قول که صوابا رأسا هجو مقدار سرتو تكفيري توفلاني توفلاني توفلاني بزاي الشيغلاتي ومن يقول هروها بطلاني أو كسانمان أو كسانمان بو درخاء أم درسي خوينما إن الجاهلة يُعذر مطلقاً جاهل بمطلقي تيابي عزري أدريته أما كافر ناكله بمطلقي ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم أقرتي بشتواني برسيابك وفخيفيه بك هل بوشتو يعني برسيريش كم خوش فيك يا مدام جاهل بو نخير ما علماء اللي مدام أو كسيه كبرسيران كا لديني خواب كمعذور لا يا خواتي على كسيه نبي استبيه هولي ياوا هولي ياوا هولي ياوا بو دينارو ماداكي اتشهد هموشتاق قرره بالله بو ديناكي هجوي بينايا لكاتكا علم لبردمياتي امكاسا معذورنيا لبيعا قادار بين جالتي وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون الى العلم والحديث في هذا الزمان او مقالة او كسانية قولي او كسانية كوا دراونا تبال علم خواهنا دانا علم حديث يعني علماء علمو علماء حديث اوانا لم زمانيا هيا لو جوركسانا شار زايب علم حديث شار زايب علم كاتي له ما كات إلا مسألة اعتقاد يكنى لا عذر بجهل لا كفر ولا إيمان لا مسألة تارك الصلاة لا مسألة حكم بغير ما كاتو تخلطوا كاتو تخلطوا أم خلط أنا نبي إنسان مسلم لا سريان براء تقليديم كاتوا أدر كي علمي علماء نبتيتي إما اللي رأى بعده ما شيء هزاروس سصال لو كاتو تاعه هزاروس سصال هتأيست يعني لدروس بني إشعريته حسناً <تصفيق> لعلماء فقه حديث وكو علماء إن خدعوا بهم إن خدعوا بهم كوتونة التجار كيف أشعاريته ما تريده علماء قوراً لعلماء حديث فقه كوتونة ناوش عاريته ما تريده <تصفيق> ما إما لسر ترى <تصفيق> باز أمرين لبرري ألا أوعالمي فقه وعالمي حديثة نخير لا لا أبيتو صوابه خطأ لك جاكيتون نقل فلان كذا عالمي حديثي جوريا عالمي حديثي جوريا خو شبابي كوري سواري مدائني. عالمي حديثي جوريا أبو شيخي إمام أحمد أبو كوتناو إرجع إمام أحمد ترشي كده الرواتش اللي ورنقت هو أبو حنيفة تمر شايكا هو أبو خاليا مرجئ سكت عنه هو إمام مالك بيلا أداء العضال هو إمام أحمد الله رأيه ضعيف وحديثه ضعيف تماشكا اهلي علم او هالان برانبر باتي برانبر با كسي كي خوار كردم تو با نا وك شي چني گوربي با نا غلطي كرد غلطي شو غلطي هيش إما كي دارش فرمي ورد إلا خوني وقبرنبي. صلى الله عليه وسلم ما ما تطبيقك ين بسر خلقك انا نبا داخ مع غلطي كده. او بيچواني او ايات بيچواني او حديث بيچواني اجماع اهل علم بابا تو چون قصاب عالم عليه ايا خطا تغطي عالم قصاب يوتينيتي نخير قصاب يوتينيه بلكو لسويني خو يسير كردني تي كتو غلوت يان كردوا ولا هچي چي او صوابه هچي چي او طاجا شي بزانه چون اشاره ده لاتي ومن يقول إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم وهي مقالة مظهر بمن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمن أزان ما بس تكشيه ما بستك واضح وكطالب علم يزان ما شيء. يا زلمة بس تكشيه سأل رب مسألة عذر بالجهل ايا كاب لا لا قضاء ظاهر كان لم مسألة ديار دكان كان وإيمان وكفر آه معذورة ألا هندج مسائل حتى قضايا اعتقاديج نبي قضايا فرعيبة وكو قتل مثلا قتل قتل شتكتوا بلاي كامرأة معذورة كقتل بقبله ولا ها زنا ها زنا وقتل مكا تو جناح ما لمن أمسى إلى أنا أو شرع في <تصفيق> طريقة <تصفيق> سريها تبي كجهل بيقبل جهل تيا قبلني عزر بجهل تيا قبلني أنا بقبل كده ملام شط هاي بعكسه تيا قبلة كده تفاصيل الشريعة نازانة شو ممكن نازانة شو ده نيش بقريه نازانة أداني وجهك يشونكه نازانة ناز إلى آخره أمبابتانة في ركده أجدواي في ركذن أو كات مسؤول به بس بيش في ركذن أو حالته او أو جاهليته أبي بعزله وما دام شيء نبي يعني كابراهيم نبي مقصر بالحق إخوانه دائما إنسان مقصر معذور نية كابراهيم بهي الشيء وين نقرأ بدوع العلماء نقرأ بدوع زانستا آخر ما كي م... كي كي معذورة أما إعراضي كردوه كابراهيم أقرأه ولا هو زاترنا أي شلون مسائلك أنا كعذر تياء مقبولة نجمة مطلقين أما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنزلك ابن بوغيري خوا وتحكيم كتب نشرية غيري خوا وبرش كتب نديني خوا وكل زمانة والله خوا يا قمري خوا ويوتي أنا بروش جارك ببو يستنيه هو قد قبلني له هيك كسك كي هو ولا يشرك في حكمي حدا وعلم شيخ محمد الكري عبد الله الله واعلم ان الله سبحانه من حكمته لم يبعد نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له اعداء يتسر موضوعي شيكداي موضوعي جهل ان شاء الله وتملى درسي دهاتو بتفاصيله ومسله زور زور مساله كي صعبه بقدر بن مساله كي زور ب بوردي بتيني نا كاني شيخ لدرس كاني دهاتو ان شاء الله اتي نسري زيات أما موضوع الشيكية، موضوع كباسي أواك عليه، وعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداءه. في أغميران الله... عليه الصلاة والسلام، خواهي غورة هركس يكيلوان نارد بيه إلا لحكمته أواك وكا دجمني ودرسكا. يعني صراع لبين حق وباطل بوو أبيه حتى روش قيامة الرواح.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 إيمان دليل ورناجيرة. هل لا إله إلا الله خوي معناءه وياه. لا تشتغلين لا إله إنجالي إلا الله. واتبي يا بروان بحموشتك تنها الله نبي. كافر بحموشتك تنهى الله نبي. جليري عليه. عليه بغمران عليه مصلح والسلام الله عليه وسلّم. خوا كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوة. شياطين الإنس والجن يحي بعضهم إلى بعض زخ... إلى بعض زخرف القول غرورة. يعني إمت تشون تومان مبتلاكر أي بيا غمر مكان توا صلى الله عليه وسلم للمشركين هروها همو بيا غمران ما نمبتلاكر دوا بدوج مكان يا أنا ولا لشيء لجن لانس لما رديش شياطيني اما ضلانو بيغمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تو دوجمني د ابو جهل وابو لهب كان لبران بلد الرا واستون شياطين انس وجن بو بيشواني شهر وابون دوجمني بون توس ابي لسر نفسي رقي او انا ري ابي اندوجمنان هبي لبر بي جهاد يعني اتبع انبياء اي وجبه هما شيا محمد صلى الله عليه وسلم ابي اي وجبه هما شيا او تصور كان دوجمنتا انا بلكو زور بي زور زور بي زوري خلشي دوجمنتا يعني كتبوا بمسلمان بزانه وقليل من عباد يشكر مسلمان كامل بعلام لم براء لم براء زور بيزوري خالك تيا مشرك كواته زور بيزوري أو خالك دشميني توها أتجدنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا هو يموحدنا بمشريكة خاي يقول رجل قرآن فرمتشي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين بي زور بيزوري خالك أجد شو تتنحي صيدلبي محمد وأنا مؤمنين يعني الله وما يؤمن بالله إلا هم مشركون. قالت أمدشمن من زوزر بلق هذا قالت إلى تجدنا أشد الناس عداوة أشد الناس عداوة لدينهم نقيا يهود مشرك كانوا. أجر موحيدنا بيه مشرك مشرك إيش جورترين دشمنيته يا أبو زاني. قال وقد يكون لعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى. نقتديه من او أوي الله أعداء اوانا اوها ببيه دم ببيه دن ببيعلم كتب ببي علم راوستاوان علمي اشي زوريان هيا كتب اشي زوريان هيا بلغي اشي زوريان كما قال الله تعالى هنوكو خواه فرمي فلما جاءتم رسولهم بالبينات فريحوا بما عندهم من العلم كانت كبه غمراكان هاتن دينيان بو بيان كردن بينات لكتبو لمعجزة هموي خستيانا برشاويا اوان بشيد الخوشبون بعلمك خواني كلا بابا بيروا بوان ما هو تو وكرديان بيجي بيعم برانا أمي خو علي مصلحة وأمي خوانيان براز عني أو راستان بدراسة عني لبرو إنسان واحد بزاني خوي هم هذا كابو أو أي بعلم كتاب والسنة مسلح بك دجي أواني كواب علومي بابا بيرانيان خواني مسلح كردو ينبيشوا لقلطيات شيء كان لقلطيات بربركانيه الشيخ عليه الله تعالى في هذا تتلخص في أمرين حكمة إخوان لم أسألها لدوشتها يكام كميا الأمر الأول أنه ما بعث نبيا من أنبيائه إلا جعل لوعداء من المشركين هيتش بيغمري كينا عليه الصلاة والسلام لبيغمري إلا دوش مني بوضر دول مشركين كما في الآية التي ذكرها المؤلف وكما في الآية هروا كل آية مؤلف باسي كذوهات الشيخ محمد عبد الوهاب وكذلك جعلنا ولي رشافر من آية وتوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصرة هل وقت شنب وبيخمراني بيشتو دشمن ما عند رزقك دو, دو بهمان شياوش دشمن مع المجرمين وتو رزقك دو أي محمد صلى الله عليه وسلم بلام أجدار ببرود قاريو بسبو أويرين شان دارت بي وصارت خاب سريانة كهذا إنسان نترسه لسر خواته وكل بكاء بسيتي أخوة على أخوة تعالى بس أم شخصة هل يكبير لما يدعني دعوة ماذا بخوابه بسه دعوان ومن يؤمن بالله هدي قلبه هل ييماني بخوابه إذا كانت هداية دليا دوليا كانت نصيري وصرخاريتي اغادر من أهل توكل قد بهشي ويحسب نبيك أخوة صرخار تعالى ولله في ذلك الحكم من أجل أن يتبين الصادق من الكاذب لو أنه يمكن ببرسين يتبين أما أما خو خايت على توانية خو خايت على فرمين ولم شاء الله ما فعلوا أجر خوبي استانى على توانية هو والله خو حكمتي يا لم شتيا حكمتك تقرش تانية تبين الصادر من الكارب أبي أقولك أبي راس جود روزن جابك ليتوه أو راسك على إيمانك أو دروك على إيمانك أجابك ليتوه ويتبين المطيع من العاصي أويكوا سمع او أويكوا يا أخي أبي أبي جابيتو. إذا بعث الأنبياء ويدعون إلى الهدى صار هناك دعاة للضلال من أجل أن يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبع دعاة الضلال أقول على تعالى بيغمراني نار دع دعواء كان الرين ما يخلط كان بوهدايات أو خلقاء بدوب شواء كسانك بانقوا أسكرن بوضلال وكسانك يعني أكون أليه صار هناك دعاة للظلال من أجل أن يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبعوا دعاة الظلال وأتى دعاة الظلال دروز أبيه بوای خواه امتحانی خالکه. بزنی کیش شن پیغام را که برایتی و بدوعاتی ظلم مخلت و کیش شن بدوعاتی ظلم را که بانگواس کردنی گمرایی اکه و لا رجب پیغامران لائن. و کو امره. استلسر و ارز واقعی ایما کسانی که نالن خالتشینه بگرند هتعيش قال ابو قرره ولا اخوه مليونها على وركك اشون رباذكي منكوا اشون طريقه كي منكوا اشين بوچونكي منكوا الاخوه دوره خاتوه جاء ام اخو يتعلى او خلق تعقيب خاتوه بزاني شو يمكن تي يغمر براستي شو يمكن اخويا وشي شو يمكن طرق ظلال باطله ولوذا ذلك لكان الناس كلهم يتبعون لم يا اخو قروان يعني خالق رب يستاهل وشون أنبياء كوت؟ آه ولو في الظاهر ولا يتميز الصادق في اتباعه من المنافق لأن الأنبياء يتبعهم المؤمن الصادق ويتبعهم المنافق الكاذب أنبياء قتوما شأن كي لعصر خوانا ها منافقه ولا عصر يعني يا نبوة أو منافق اللواقيع الظاهرة شو نبيغ مالك كوتوا بس لداخ لداخله وأنا نبو لأن أنا وروك أوان نبو كم تأبي منافقو انسان مؤمن الراسقين جابك له توا ابي امدو جابك والذي يميز هذا من هذا هو الابتلاء والامتحان شيء ام جاءك توا امتحان اختبار تاقي كرنوا او دوانه ليك يعني ميدانية تبي شوه راسغو دروزني لي جاء بي توتيا بنونه استني يعني نجي عشاء تغمس عصبه فرمي كوليسترول صلاهه يعني جهاد مثلا أوانيك ودا عنيشنو أزلي أنا هنا جاءك أنا ولقالوا كأشو بيشوف أشوف لقال بيا غبرها الله صلى الله، هروها لها مو هي التي تبين الصادر من المنافق يعني كاتي الشدونة راح تيجا لكاتي خوشيات عقينابي توه مزل لكاتي, لكاتي نار منافق لقال فالله جل ف فالله جعل عداء للأنبياء لحكمة من أجل الامتلاء والامتياحات. كاتخواي قربوا او دانا او يدانوا بو يتقي ما كاتوا سيرك. هذا قالت في السورة ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. أما هذا بس تشي ما بوكا بس يوم ما بوك كافر كان مال إخوان كان لعداوة دين إسلامه. خلنا الله ومالله كان ينتشي ليك ردوا هم يلبس حسرات أأوش خايجو رأيت تعاقبك ميز الله الخبيثة من الطيب ويجعل الخبيثة بعضه على بعض مالي باكو مالي بيس جاءت توليا كتير بيس كان كوبك تولى بخاطنا هذه هي الحكمة بأن الله جعل لكل نبي عدو الشياطين الإنس والجن أما حكمة كا على دجمناني لشياطيني إنس وجن أبي أوري يا خوشرت بن كان بل كل جنوك وك كانش لجنة كأنيش اتصالي عن هاي بإنسانك على شياطيني جنوك اتصال هاي ب Shiaطيني إنس كسأجور نوى عي رازن نوى درود لسا رازن نوى بوي كتير حتى أكو بربركاني ديني بقمراني بيمكن كهاتو ليرى أشي لبردمائه دشمني كيزور هبي وريه أوبي نبي بقولي ولا ب مجرد بوني دشمني من علاقة إمام دينمني نو لا كيتو اختبار امتحاني شو تقيك ليتو سزا أدري عقاب أدري لا دين دو راجيرن أبيتو سعى بدو والشيطان هو المارد العاصي شيطان بريتيا لو ابتدغربيته لجنبيا انزبي او مارد عاصيه او هيكوا يا أخيب ولا فرمانكاني خوي تعالى ترفعك خوي تعالى وفكل من تمرد عن طاعه الله فإنه شيطان سواء كان من الجن او من الانس هل أخيب ولا خيب لفرمايشتي خوي تعالى او الشيطان اجر لجنبيا لانزبي حتى الدواب حتى دواب عجل عجل كاتيك طغيانك او لبلسه بيلا تشيه تسمى شيطانا بيقدر الشيطان وهو من شاطه في على قال شو شاطه الشيء اذا اشتد يعني كاس غضبي تندب و و قال قرسو اشتد غضبه بمعنى اوا لما بيقدر الشاطه يان او من شطنا اذا ابتعد يان دول كنتوا لكن طبعا لما بس للشيء دركوت ولا راقي حق راقي صواب راقي ايمان فالشيطان يكون من عالم الجن ويكون من عالم الانس لا هر دو عالم ما كان شيطان هيا فات متمرد فات كسي لدين حي وتعالى وقوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة يعني بو فريداني خالشي قصير رازا ودينن قصيرة زاوية دين ديه دي إنه تماشاك وكمرة، تمام شاكي دفعل عفرتان، دفعل ما في مروف دفعل فلانش، أي رازين و أيه أي, أي بس بوأويل ديني خادو خنا الزخرف في الأصل الذهب زخرف خوي الأصله بمعنى ذهب وتزير ألطون وزخرف القول كاتك زخرف درت بالقول بمعنى شيا أو قوليك رازيندرا المموه المزور يعني المزين بالباطل يعني رازا بباطل حق وباطل تي كلا وكلاوة لأجل أن يغر الناس يد ما في مرف ما في مرف كلميكي جوانا خواییا؟ ولی انباتی او ما فا پاری زب دوش منعتی کردی دینی خواهی تعالی بدور که اونها لدینی خواهی تعالی به جور عالی نکردند با فرمانگانی خوابی غماری خواست لاس یاد نقد لخوا و لبی غماری الله علیه و وسلم حق و باطل تکلا و کن باک فل قول المزخرف هو الباطل المغلف بشی من الحق قول مزخرف او قولیا باطل ک پروپوزا کوار کشکل بشتق لحق بحق مشان ادري بس لناه ومي باطل وبوغنى. وهذا من اعظم الفتنه انا لجولتين في توتاك كرنوايه بو خلكانه كبزانه اي جويلق رن يانا لان الباطل لو كان مكشوفا ما قبله احد اذا باطل وك خوي بيته بيشوا يعني حق يقلبه بس كاتي كوا روزر روكش كرابتي بتوزق لحق او خلك يصير لي شوي ني ياك لكن إذا غطي بشيء من الحق فإنه يقبله كثير من الناس. أنا اشتكي لحقي بادرا يعني يدفع فعل إنسانك. والله كذا كمن مبسوط مهاب إنسان رز لا بجري حرمتي لا بجري. أقسم أنا بس بتشي. ده أنا بشرع إخوان رز لخل كذا كابقرا. ورا تكاني حكم راني بك. ورا عبادة تكذبك يعني الله من رز لامبير رسل أجرم. هما جوانا. يدله لا والله ها هوارك يا رسول الله عبد القادر أو باطلك كأو شركة كأو يا كبع جهنم نعدينا تداروا يعني لا هاد ولا أنا كش لا يعني تحكيم الشريعة كرذل لا هاد ولا أنا كوخلق سيج حق هنا على باطل أو خلك شيء بتيجي به زور به أو خلك شو نيا كذا كثير من الناس وين بهذه الزخرفة فهو باطل في صورة الحق فربوتشا بلام رسم غير رسمي كحقه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 قدرة مشي بس الرحمونة صاله والله خايت على هيج كاتيبين خو جنية ك كسي باطيل باطيل كي روابي بوا انجامي باء لا يرضى لعباده الكفر الله قادر على منع من ذلك لكنه شاع يفعلوا من أجل امتحا الامتلاع والامتحان بس خالك ربوا يعني ازور كاس بسارة كخابوش شيطان يهر لنا ونبير حكمتي وياك حكمتي وياك حكمتي وياك حكمتي وياك حكمتي وياك حكمتي وياك حكمتي وياك حكمتي وياك حكمتي أو حكمتي وياك حكمتي وياك حكمتي وياك حكمتي وياك حكمتي وياك حكمتي وياك حكمتي جرين خوتي هكذاك شخص اخوياتي هسته بعباده كرني خويته بار الله تعالى دا نكد وما على رسول الا البلاغ اتلوهمك ولاو بو خا شيطاني دروس كت بو او اشانه اي شيء امنيه خا اي لناكره لا يسالوا اما يفعل وهم يسالون يا معبد اخوي وإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف بغيرهم من الدعات إلى إلى الله اجر أمل لقلب يا غمران أبى أي أبيت شون يعني بيا غمران أم دشمناها ب أي أي دعات أي بالجوازكاران وعلماء التوحيد أي بيا لقلب علماء التوحيد أ بالتأكيد إما أبي أجداري أو يبين يعني أمرا ما ترسينا ها ما ترسينا بدهش من خوي تعالى ولا قرتو أقصي بكى أتجرين واد ليكن أوابي أوابي أوا يا خوا بيتي ولا قرآنها بيتي تقولا سر ودعوى بردو جملة ودو زبي إحنا ماشيين نيزاني بدأ خوا أو كسيه أقصها حرزور قرآن أجربوه بمان ترسين ولا باقصى نكين لبروينة بجيراننا أو بابتنا أبيتوه هلأ أصلاً لدعوك خوتي نعيش فيه بيتي دشمند لسره يجكاه دشمند لسره فأتباع الانبياء ايضا يكون لهم أعداء من دعات الباطل في كل زمان وفي كل مكان. له مكاتو شنك أتودجمنته داعي هذا مستمر في الخلق. أما أما بدرامتيه روجنيل روجانوانبه وجود دعات الحق وإلى جانب دعات الباطل في كل زمان ومكان. يعني بوني دعات حق ولا تنشجان دعات باطل أما له مكاتو شنك أمها. كاتل سر أم نقطيه أم نقطيه ت تابيري لبكي تو كما برأكم أيش قويا نترسيت فركا وازعاتي فركا و مثابرو الصبر ده مزري عندنا تفركا كتب ردوان بأجر شيء لبينا يخو أسري خوش دابنا ولا قرآن الزر مني ومانه كناها بقمر عليه مصلى و السلام كوجداو للرجال شيد كوجداو للرجال كناها ص صلاح للرجال روشتون كناها كذ للرجال سري عندناو بلا مقاية لله خواته علا رن لله خواته علا بهوان تار رن زلك ظلك كقصمة كمخال حكمتي خلق يعني مشتك دنياك يا خوي تعالوا وإنت ابتلا اختبار دعنا وتوبي إلا سرحة قمر جالس سرحة قعد صبر بقريناكو أمياء رسولو تان ولا نصبرنا على ما هذه تمونا إما صبر قرينا السرحة مع زتك طبعا كاتي صبر وش إسلام أمتك خوي تحكيم نكر لسا روحهم ينو بيا محمد صلى الله عليه وسلم لما لما كدعنا نجبل تنهابله والله أبو جهل تهر تنهات وبل دعوي إخوات علابك ودعاءي بالتكالمة كودابني شيطان ناء مدينة درزبو ناء شردو رزبو ناء قتال درزبو ناء كات وفاتي كت فتح زيرة العربي كت و بكر وعمر وعثمان وعليج لدعوا دعنا نجتنوا لجزيرة عبلا بيا غمار بهور رازيب وطاب حساب يعني كوتايمان بينا شو ندرى وجزيرة العربيش هم لمسه تاوثر الحمد لله دعوه توحيد بودش جهاد كره كراب. قتال كره اوجينه الامر الثاني مقتيدهم او وهو العجيب شتي زور عجيبة ايش شي ان دعاه الباطل يكون عندهم علوم يعني وما زنا بران بركت كاتكبي على جاهل بمعنى او هجنا زانينا خو جاهل يشكل لو كانك بيوتري جاهل او هجنا ولكن الزاني بلان هي علوم الزاني بيشه وتر جاهل هيك عملنا بعلم الراستي يعني علم باطل به وعمل به وعندهم كتب وعندهم حجج يجادلون بها أهل الحق اما انا علوم يعني كتب يعني بلغان يد ورازي وقناعتي شيء حقا كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم كاتب يغمركاني انها تن يعني الكفار كاتب وكفر كانات او يغمرنات بالبينات بينات الحقائق البينه والعلم النافع او علمك اخا وينردون فرحوا بما عندهم من العلم او ان خشال بنو علميك للالهه كاتب علم ينهبوا يانا علم ينهي او كما علماء الذي توارثوه عن اجدادهم وابائهم والذي هو عباره عن كتبهم وعن حججهم التي توارثوها او كتاب ميلاد بوان ما وتول با فيران انا وهذا واقع الآن. شيخ اما ترجمك بواقع جاب اعداد من حركات ayat alquran قرآن khin يا قولي علماء ما أبي ابي واقع خوش ما كي ربط كينوه او قسيك كعريب بجزيات واقع خوش ما نوه فكم في الساحة من كتب اهل الباطل ككتب الجهمية؟ ايه امرت شن لنا وصاحه كتب اهل باطل لكتب الجهميه كان كان تابع الواجب وجامع كوري وجمع على وكفر لأ مسألة لا وكتب المعتزلة وكتب الاشاعره وكتب الشيعة اكتب المعتزلة واشاعره وشيعة تنزورة حتى مدارس يعني تنزوره كم في الساحة من كتب هؤلاء علم يعني هي لنا بل ام حقا تمام ساق حق وباطل انتك الله وكذا و زخرف قوله وعندهم حجج مركبة ومزيفة تغير الإنسان الذي ليس عنده تمكن من العلم كتشي هاو فريوان دندكا أو كسي علمي بيانا بيكا واتبيو تعلم وارقريبية شموش تبرا زل كزال من دعوى كمبالعم علمي بيانيا كويتاناو تشيوها لا فعلم الكلام وعلم المنطق اعتمدوه وجعلوه هو العلم الصحيح الذي يفيد اليقين أما نهات العلم كلام علم منطقي أن أو علماني كدستي بيو أجرن وكرجيانا بعلم صحيح وأو أنا للاي أوان إفادية قينك بحساب أمانة بل تأمينكاته حقائق بينما لولا أخايت على القرآن ولا سني صحيحة علماني بأمنه وت قراسي وإشتانب كذ. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء التو اگر متذانی، ذانید که رجای خواهی تعالا رجا با رویشتنو بدهی داری خواهد بودن. امر رجای اعدای لسره، دومنی لسره، قاعدینا عليه لسره دانشتن بوتو، لکمینا ان بوتو توجه بیتیب کی طبعاً طبعاً ما نکن، اهل فصاحت و أمشى يعطينا نهل فصاحوا علمه حججش إن هب أقداري خد بالرجل راسك تولاي فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاح, سلاح لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمام ومقدمهم لربهم عز وجل أبيتو علم كتاب السنة وبيان علم الصحابه بيان برجالي أمانه بيان كتاب ولا كاتك كخويت على باسي كمان بوه باسي جوري كمان جوري أو أنا من باسي او ايكا بيش هميان كوتوك كي اي شيطانا سوين دي لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ابيع لسر رق الراسة كيتو بيان دانشم نابيع بيالهم خلق لسر او رقاي باساني بروا ثم لااتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين شيطان الله ابيع لسر او رقاي دانشم بيان ضلالة قمرايا اوان وابي لباردمiano, لبشتiano, ليرastian, لعشاقين لولا نو بان بن بحمشه وزكي انا, أنا, أنا لا. لو بناوي ما سيدي ايا بحمشه وزكي تركي غلى بان بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن روجك بناوي و. روجك بناوي إجابة هو نابين يزور بيزور يعني مطيع توبا ولا تجدوا أكثر مشاكلين كانت الزور بيزور يخلق تيا يا أخي لا فرماني خواه شوان هوا أرزو قاني خواهنا كون يشر حكاية شيخ الله أما أدلة القرآن والسنة فهي حجة ظنية بزعمهم لا لا تفيد اليقين دلالات القرآن والسنة للا أهلي بدعه ويكوا أما باس أهلي بدعه ما بكاتش جايما ليرا باسي كيش بكين باسي أهلي الضلال والحادش بكين. لا ركسين ولا لينينين ولا ما وكان ولا الليبرالي كانوا ولا الديمقراطية كانوا ولا حد أو كثاني بيشتغنا القرآن والسنة بيشتغني إسلام الراس تقيني خمّن وهذا من تمام الفتنة والتزييف على الناس أما جد طلابي إيش يا ها تعقّد نوا وبفتنانى خلتي لا لأن الواقع الصحيح والعكس تقولي ولا قرآن والسنة دليل الظن دليل يقينين وهو أن أدلة القرآن تفيد اليقين وأدلة المنطق والجدل تفيد الشك والحيرة والإضطراب. قرآن والسنة يقينا بخشى بل منطق علم كلام أما يقين بخشى. أبو شوا أبو شوا كما أقر بذلك كبراؤهم عند الموت أو عند توبتي مرجوعي مع علم الكلام. لماه لی کلام و منطق لکاتی ملّدینیان آوانی که خواهد داد یاون که بکر رن و پرشمار بونته پاشگز بونته ات چنان مراسم الله سر باطل رویش دن. زوربان چنان خوازگمان بپیرجنه که اقیدهایشی صاف و بیگرد و یعنی چنان لی بسیطیه خوازگا ببینه خوازگشونی اوتور خباله نکاتی نمازانی چون رویش دن چون هتینه. مشکمان تیکشو لیمان شو و اگر لسکرانو سونه بروشنه آهالی إذا كان هؤلاء عندهم فصاحة وعندهم حجج وعندهم كتب فلا يلقوا بك أن تقابلهم أن تأعزل بل يجب عليك أن تتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنك أهل فصاحة وعلم وكتبن وجدلن أو شتانيان بدستان لا يجب أن تقول هذا ببساطة بشيء تربيه يجب في كتاب السنة بكي لأنك عامي وكباتي شكا الشيخ يجب عامي لموحدين برام بربع سنة بهزار لا أهلي فصاحوا بلاغوا علمي كلام أتوان الراب وسيبا دليل كتاب السنة هل كسي الدليل كتاب السنة يبقى أخوة منصورية أخوة سريعة قال ما تبطل بي حجج هؤلاء الذين قال إبليس, إبليس إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل أقعدن لهم أي لبني آدم صراطك المستقيم رابني أنك من الذي سرق الراسقدان يشنبوان اي طريق الموصل اليك او رجيك اوان اجين يعني برا زمانديتو ما بهشتكيتو ببنينيتو ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا اكثرهم شاكل وكنت من بهموا شوازك غير غرورك توشي فريدانك تعهد الخبيث انه سيحاول اضلال بني ادم عهدي يا وابي ما بقوم رايا بريا جاء مدج مني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 بلعم بالظلالات وجمري وبيدع إخوان سيعن إخوان وخلج شيوان وشن يق علماء يأهل السنة دشى أمانة بون أي كسانق أمرك هرونا كأخوا كأصلا هجوم بخواب يا غماري والعياذ بالله كأصلا هرونا كان إسلام وبشتك كونا بارستي والرجعية يزانن أبي موقف ما لوانة شون ب أبي صلا في موقف ما لوانة شون ب هيشو ابن عباس يد بلا كفر كان دون كفرة هبوا على كفران دون كفر فأنا أقوم بأخوال وضلالة آخر مقطع أفرمي ولكن إذا أقبلت على الله، أقلت أرود كرد أخوه وأصغيت إلى حججه وبييناته جد شل كرد بو بلغ كان بو فرمان بو بلغ الرشن فلا تخف ولا تحزن خم بخو، نبترسان نخميش بخو بؤشي ان كيد الشيطان كان ضعيفا براستي فروفيل الشيطان زور لاواز لابرانبرجيا لابرانبر انسان مخلص ومخلصه لابرانبر كسكا همي شغان خوي بوختك بيتو بوخا خوي غره بوختي كرد بيت و كتاب والسنه اگر براستي او هابكي کسبد نابري كما قال الله سبحانه وتعالى فقاتلوا اولياء الشيطان إن كيد كان الشيطان كان ضعيفا اي دوستاني شيطان بن شر يا بكن بتن بججيانا شو ك كيدي شيطان فروفيلي شيطان براسي لا وازة تحمل حقناكا حقناكه فروفيلي شيطان وقت تاريخ أيوايا دليله حجج كتاب السنة وجرناكيوايا هيك كاتي تاريخي برابر بروناكي واستوى هيك كاتي شوي تاريخ برابر بق تيش تخر خوي غرتو بمينتهوا نامينتهوا فكما مهما كان ففهم مهما كان عندهم من القوة الكلامية والجدال والبراعة في المنطق والفصاحة إلا أنهم ليسوا على حق جاء لي باطل شنك فصاحته قوي كلاميا بدسته به شن جدال وبراعة لمنطقه لو ولا باب به للروان بيجي ولا لا, لا, لا بلاغة فصاحتها به وأنت على حق ما دمت متمسكا بالكتاب والسنة وفهمت الكتاب والسنة فاطمئن فإنهم لا يضرك أبدا ولا سر حقبي ما دام نسر الكتاب والسنة وي لكتاب تيجي يشتوي أقوى مهمة تكتب قال كتاب والسنة كلو تيجي يشتيء دلنيا بأوانا زرارة بيناقين الناتوين. شو كخواني قرر فرمتي إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بزانا بيا غمران هميان أو قوم هرهمي كمشترك بوشون بقزجينا تاني أنا حجج وبراهين أم بغران الرتكناه للدعاء على سر جمشا كبرد ياتيها هنبيع رسول بردو عناتها أو إبراهيم بتأقيتني عشته بردمي أو دولة جورينه ورد بحجج قران كيباتا ابراهيم بيتا نتواني برانبر بحجج بلغاني إبراهيم اصلا بتواني الرد باته لكن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة طالما اما نصيحه الشيخ ابو مان بقراينا بالقران والسنه خمان لكتاب والسنه شارزاكين فانك بذلك لا تخاف مهما كان معهم من الحجج والكتب لانها سراب شانك بلغوا كتابه، وشانك قصوا وكامروا له شانك بيدوزه وشانك شانك نظام ايديا وفلسفه وسياسه بزمرزم بوتشلاغان اخوانها بحميس سرابا صرابي تيلا وشتكلت ببيانه تو يبيني وقا وا يا تشي ديجا يجني انا شاعر وديتي حجج تهافه كزجاجي تخالها حقا وكل منها كاسر المكسور راني بدستي انا ويا بحساب حججه قالهمي بربي تخاروا اش تشيو بيك او كوشو شاك تشون اش جوهارغا تخاروا تو وأزاني حقك أشي حق جنيا هم يقصروا مكسورة خوي خوي هر كذلك هذه الحجج إذا طلعت عليها شمس القرآن وبينات القرآن زال هذا الضباب الذي معهم أجر بيتوا هربا طلك أوان بدستي أنا وبيجرن ككتاب السنة كروشناي خوري كتاب السنة هال هاد بس يا هم او واتشي وهذه سنة الله سبحانه وتعالى وكو بل نتضيف بالحق على الباطل فيدمغوا ما هو فإذا وزاق خايقول الحق بسرباطيله باطل شون منته ونامنته لنا واتشي ولكم الويل مما تصفون خايقوله رشان لك لو ايوا وصفي أكن لو ايوا خايقوله حقيقي خايقوله وتقديري عظمتي خوي تعالى ناكن أولادي بقرار يأخذنا حقيقة لويك كعبادك وغير خواجك ولكن ويل بأوبي قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب خوي تعالى حق بس رباطلة فرئة خواي يقول الشاعر زهه مو وكان قذائف الحق تدمر الباطلة مهما كان وأت خوي تعالى كحق كتاب السنة هم باطلا إجلكنا بس قرن أو يتحقك وكوبي أبي تمس اللحبي بوحقه سير اكو ثاني مدرسي امره ان شاء الله دعتهينا سر العامي من الموحدين ان شاء الله